الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض وَيَبْسُطُ وإليه ترجعون ألم تَرَ إلى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إذ قالوا لنبيل له مبعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله قال هل عسيت أم كتب عليكم الکتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من وَمَنْتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنْ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 تسعة من المال قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصطفاه عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْخَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية كُمُتَابُتُ فِي سَكِينَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَبَقِيَةٌ وَبَقِيَةٌ مِمَّا تَرَكَ آلم آية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فَصَلَ طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب من جوف ليس مني وَمَنْ لَمْ يطعمه فَإِنَّهُ مِن فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدٍ مِنْهُ إِل لا قليل لم من قوم فلما تجاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجاد قليلة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهدموهم بإذن الله وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُۥ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ سَبْعًا ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات لا <تصفيق> من